فائِذَ الددََّكُ فِيهَا جَمِيَ عَنْ قَالَت أُخْرَهُُمْ لِأُولَاكُمْ رَبَّّنَهَاأُلِ أَضَلُّونَ فَآاتِهِ مَذاَابَ ضِعْ فَ مِنَ النقالَالَ لِكُلِّ ضِعَفُ وَلَِ لَا تَعلمُون